الحمد لله منزل الفرقان عظيم السلطان قوي الحجة والبرهان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام المتجبر الواحد الديان ذو الرحمة والغفران وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله سيد ولد عدنان عليه أنزل خير بيان وكان خلقه القرآن ما آمن به أحد واتبع سنته إلا نال السعادة وسكن فراديس الهنان وما كفر به أحد أو تنكب سنته إلا كتب الله عليه الخذلان والهوان وكان أمره إلى شتات ونقصان وعاقبته إلى عذاب ونكال وخسران صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله أولي الطهر وصدق الإيمان وصحابته خير رهبان وأشجع فرسان والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب ونصب الميزان أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها تقدم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات هل ترومون أن تتنزل عليكم السكينة؟ هل تتمنون أن تغشاكم الرحمة؟ هل تنشدون أن تحفكم الملائكة؟ هل تتمنون أن يذكركم الله عز وجل في ملأ خير من ملائكم؟ وفي جمع خير من جمعكم؟ إذن تعالوا بنا لنتوا كتاب الله عز وجل ولنتدارسه بيننا في هذا البيت من بيوت الله تبارك وتعالى وفي هذه اللحظات العطرة التي تتعطر بآيات الله وأحاديث رسول الله فلقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا تنزلت عليه مستكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فهنيئا لكم إخوة الإيمان أن تتنزل السكينة عليكم وأن تغشاكم الرحمة من ربكم ويا لهناءنا وفوزنا وسعادتنا إذا ذكرنا ربنا في ملأ خير من هذا الملأ وفي جمع خير من هذا الجمع نسأل الله تعالى أن يثبت أجري وأجركم وثوابي وثوابكم وأن لا يحرمنا هذا الفضل العظيم وهذا الخير العم العميم إنه سميع قريب مجيب حليم كريم ثم هيئ بنا لنواصل رحلتنا المباركة في شرح لآيات من كتاب ربنا عز وجل مع سلسلة دروس وعبر من قصار الصور وهذا هو اللقاء السابع فلقد كان حديثنا في الأسبوع الماضي وفي المحاضرة الماضية عن تفسير سورة الكاثرون وهذه الليلة سنتكلم بإذن الله عز وجل ونستخلص دروسا من سورة وجيزة في تراكيبها قليلة في آياتها لكنها عظيمة وعظيمة جدا في معانيها وعظاتها وعبرها إنها سورة الكوثر كم نقرأ سورة الكوثر؟ كل المسلمين يحفظون سورة الكوثر كبارا وصغارا شبابا وشيبا نساء ورجالا لكن قل من, فق من فقها معناها وقل من علم تفسيرها واستنبط أحكامها وعقل معانيها والله جل وعلا يحثنا على الحضور لمثل هذه المجالس فإن والله من لم يحظر لمثل هذه المجالس فهو خاسر وهو محروم محروم محروم إنها المجالس التي يفسر فيها القرآن والله عز وجل أوجب تفسير القرآن على العلماء وأوجب على الأمة أن تفقه كتاب ربها أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولقد أصبنا في هذا العصر بقلة قراءة القرآن بل وانعدام فهمه بالكلية إلا من رحم الله جل وعلا سورة الكوثر سورة مكية وقيل مدنية وسوف أذكر السبب الذي من أجله نشب الخلاف بين أهل العلم فقيل انها مكية ونذكر مرة أخرى بأن القرآن المكي هو الذي نزل قبل الهجرة لأن العبرة ليست بالمكان بل بالزماء فما نزل قبل الهجرة ولو بغير مكة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة ولو لم يكن بالمدينة فهو مدني وعليه فيكون قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة آية من سورة المائدة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفه. تكون هذه الآية مدنية مع أن عرفة أقرب إلى مكه من المدينة إذن العبرة بالزمان لا بالمكان أما المشهور عند أهل العلم في سبب نزولها أن العاص بن وائل عليه من الله ما يستحق لما مات ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم القاسم رضي الله عنه قام العاص بن وائل يشتم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه رجل أبتر لا عقب له إذا مات انقطع ذكره فنزلت السورة من فوق سبع سماوات على سيد البريات صلى الله عليه وسلم تدافع عن محمد صلى الله عليه وسلم وتبكت هذا الكافر الفاجر وقيل إن هذه السورة نزلت في كعب بن الأشرف كما روى ذلك البزار في مسنده بإسناد حسن من حديث بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذهب كعب بن الأشرف وكان من ملة أعداء الرسل ذهب كعب بن الأشرف إلى كفار قريش فقالوا له أنت سيدنا ألم تر إلى هذا المنبتر الذي يزعم أنه خير منا فمن خير نحن أم هو فإنا أهل الحجيج والسقاية والسدانة فقال أنتم خير منه فنزلت السورة وقيل إن الآية نزلت في أبي لهب وقيل إنها نزلت في عقبة ابن أبي معيط وأعلم كما قرر ذلك علماء التفسير أن السورة قد تتعدد أسباب نزولها فقد تكون للسورة أكثر من سبب للنزول ولا مانع من ذلك والراجح من كل هذه الأقوال أن جميع الكفار من أهل مكه لما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه أبتر أبتر لا عقب له قد انقطع نسله،, نسله وسوف ينقطع أثره بالموت إذا مات انقطع أثره انتهى سوف تستريحون لأنه لا ولد يحمل اسمه هكذا ظن الكافرون والفاجرون فنزل قوله تعالى إنا عاطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال عز وجل باسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر هكذا بلا مقدمات تبدأ هذه السورة بضمير الجمع إنا فما أجلها من بداية وما أعظمه من ضمير يدل على تعظيم العلي الكبير إنا أعطيناك إنا بلا مقدمات هكذا يصدر الله عز وجل هذه السورة المباركة إنا موضعها في أول السورة أجمل من موضع التاج على الرؤوس والبسمة على الأفواه والفجر على رؤوس الجبال إن أعطيناك الكوثر إن ضمير الجمع الدال على التعظيم وحرف كثيرا ما يستعمله الملوك والوجهاء والعظماء إذا ما أرادوا أن يمتنوا على أممهم ورعاياهم يقولون إن فإذا قالوا إن انتظرت الرعية والموالي إما مكرمة تفوق الوصف أو عقوبة تتجاوز الحدود فهم إذا قالوها جمعوا كيانهم وهيبتهم وقوتهم من أجل أن يكون, من أجل أن يقول يكون لهذه اللفظة ولهذه الكلمة وقع في قلوب رعاياه وشعوبهم إن والله جل وعلا أعظم منه وأجل وأكبر وعطاء لأن ما يغطيه هؤلاء يعد ذرة من عطاء الله عز وجل ويعد ذرة من ملك الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوسر ثم إن قوله تعالى إن هذا يدلك على الاحتفاء بهذه العطية واعلم أيضا أنه في كتاب الله بعد الاستقراء لا يبدأ الله تعالى آية بهذا الضمير ضمير الجمع لأن المتكلم من؟ هو الأحد الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن يقولها جل وعلا على سبيل تعظيم نفسه وهو جل وعلا جدير بأن يعظم وبأن يجل وبأن يقدس جل ربنا وتبارك إذا استقرأنا آيات الله عز وجل من كتابه نجد أنه إذا صدر الله تعالى آية بهذا الضمير إن فاعلم أن الذي يأتي بعدها أمر يدل على عظمته وأهميته وعناية الله عز وجل به فلقد قال الله سبحانه وتعالى في مقام الوحي إنا أوحينا إليك وقال في مقام الإرسال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وقال سبحانه في مقام الخلق إنا خلقناكم من طين اللازم وقال في مقام الإحياء بعد الإماتة إنا نحن نحيي الموتى وقال في مقام العلم إنا نحن نعلم ما يسرون وما يعلنون وقال في مقام الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبين وعلى هذا فقس فهنا يقول ربنا إنا أعطيناك وهنا تصدير الآية بإنا يدل على عظمة المعطي وهو الله جل جلاله وعظمة المعطى إليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم ويدل أيضا على عظمة هذه العطية وهذا العطاء من رب الأرض والسماء إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الخطاب لمن؟ لخير الخليقة لمعلم البشرية ولأطهر الإنسانية ولإمام البرية صلى الله عليه وسلم الخطاب هنا لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنا آطيناك وما قال عز وجل إنا آتيناك وفرق بينهما كما قال أهل العلم فالعطية أشمل وأعم من الإيتاء لأن العطية تأتي بخير الدنيا والآخرة العطية فيها ما تقوم به الأرواح والأجساد وفيها ما يصلح به الأديان وتصلح به الأبدان العطية فيها ما فيه خير في الدنيا والآخرة بخلاف الإيتاء قال عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني وقال تعالى وآتينا موسى الكتاب وقال سبحانه وآتينا ثمود ناقة مبصرة لكن هنا أعطيناك أبلغ من آتيناك إنا أعطيناك الكوثر إذن الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وما قال ان أعطيناكم أنتم قال إن أعطيناك أنت فهذه العطية خاصة به صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه أهل لها جزاء صبره وجزاء جهاده وجلاده فهو الرسول الصبور والنبي المبرور والداعية الشكور لربه تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر وما قال سبحانه وتعالى إني أعطيتك بل إن أعطيناك فتبع الفعل للضمير ثم اعلم أيضا أن الله تعالى ما قال إني سأعطيك قال ذلك بصيغة الماضي وهذا يدل على تحقق وقوع هذه العطية لأن الله تعالى إذا جاء بالفعل الماضي في القرآن على أمر مستقبلي دل ذلك على تحقق وقوعه كما قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا وهو لم يأتي بعد لكنه قاله بصيغة الماضي لتحقيق وقوعه قال تعالى وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات ما أنهم ما دخلوا إلى الآن قالها بصيغة الماضي لتحقيق وقوع هذا الشيء إنا أعطيناك الكوثر الكوثر على وزن فوعل وهي من صيغ المبالغة وهي مشتقة من الكثرة والعرب تقول لكل شيء كثير العدد عظيم القدر والخطر كوثر قال السفيان الثوري قيل لامرأة عربية غاب عنها ابنها طويلا بما آب ولدك بما عاد ولدك من السفر قالت بكوثر تعني بمال كثير فالكوثر كلمة تطلقها العرب على الشيء الكثير اما في العدد أو, او في القدر او في الخطر او فيما اشبه ذلك هذا من الناحية اللغوية ولذلك قال الشاعرهم وانت كثير يابن يا مروان طيب وكان ابوك ابن العوائق لكوثر وَأَنتَ كَثِيرٌ يَبْنَ مَرْوَانَ طيب وكان أَبُوكَ بْنَ الْعَوَاقِلِ كَوْثَرًا يعني أن أباك كان كثير المال وكثير وعظيم القدر هذا من الناحية اللغوية أما الكوثر في تفسيرها ما الكوثر؟ سؤال سأله محمد صلى الله عليه وسلم طرحه على أمته كما جاء ذلك في صحيح مسلم وسنن النسائي وأبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة أخذه النعاس لحظة إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما قلنا ما أضحكك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم التفت إليهم قال أتعلمون ما الكوثر قالوا الله ورسوله أعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نهر في الجنة أعطانيه ربي عز وجل عليه خير كثير ترد أمتي على هذا الحوض يوم القيامة آنيته كنجوم السماء فيختلج الرجل منهم أن يقططع ويسحب فأقول ربي إنه من أمتي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك قبل أن نتوقف مع هذا الحديث ونزيد عليه هذا هو السبب الذي من أجله نشب الخلاف بين أهل العلم في, في مكان نزول هذه السورة المباركة لأن أنس ذكر أنها نزلت في المسجد ويعني بالمسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك قال بعض أهل العلم إنها مدنية أما الذين قالوا إنها مكية فلأن سبب نزولها قول الكفار إنه أبتر لما مات ولده أي أنه مقطوع مقطوع النسل والأثر وعلى كل ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير أن, الآية أن السورة قد تنزل أكثر من مرة إذا قد يتعدد سبب النزول ويتعدد النزول أيضا قد تنزل السورة أكثر من مرة تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الحادثة ثم تنزل عليه مرة أخرى لهذه الحادثة فلا مانع وهنا فائدة أيضا ربما يستفيد منها من هو منشغل بعلم القراءة أن البسملة هنا عند كثير من علماء القراءة من السورة لأن, الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت علي سورة آنفا ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وعلى قولهم إذا قرأ الإنسان إنا أعطيناك الكوثر بدون أن يبسمل فقد أخل بآية من آياتها فيكون مجموع آياتها كم؟ أربعة ولكن الصحيح أن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة نزلت في كتاب الله قبل كل سورة إلا سورة التوبة والقول الثاني هو الراجح فإذا قرأ الإنسان إن أعطيناك الكوثر بلا بسملة صحت قراءته لأن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة إذن الكوثر نهر أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف هي صفته وكيف هي هيئته وماذا في هذا النهر هذا, الج... هذا الجواب على هذه الأسئلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هيا بنا لنتعرف على هذا النهر ولننظر كيف هو ولنسمع ممن رآه بعينيه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وليمسه بيديه هكذا <تصفيق> الذي لم ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام فلقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة هذا ليلة الإسراء دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتا خيام اللؤلؤ ذهبت فأدخلت يدي لأنظر في مائه فإذا هو مسك أذفر فقلت لجبريل ما هذا قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل وفي لفظ الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله أنه قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الكوثر فإذا حافتاه الدر المجوف الدر المجوف وإذا هو يجري على اللؤلؤ وفي صحيح البخاري عن أبي عبيدة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الكوث فقالت هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم حافتاه الدر المجوف آنيته كعدد نجوم السماء ما هو لون مائه وطعمه اسمع روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا بفضله وكرمه ومنته هذا هو الكوثر نهر في الجنة ماءه أبيض من اللبن طعمه أحلى من العسل ريحه أطيب من المسك يجري, يجري على اللؤلؤ حافة النهر من ذهب على الضفاف خيام من اللؤلؤ والدر المجوف عطيه محمد صلى الله عليه وسلم إن أعطيناك الكوثر يا لها من عطية ولذلك ما حزن ما حزن النبي صلى الله عليه وسلم قط في حياته على الحياة الدنيا أعداؤه يذهبون بالأموال وبالكنوز وبالعطايا يذهبون بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وما زين للناس ولا يتأسف النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الغنائم بين يديه عليه الصلاة والسلام ما تملأ الأودية بشتى أنواعها من ذهب وفضة ومتاع وثياب وطعام وبهيمة أنعام فيفرقها صلى الله عليه وسلم كاملة على الناس فلا ينال منها شاتا ولا بعيرا ولا بقرة ولا ثوبا ولا تمرا ولا حبة ثم هو قرير النفس مطمئن القلب مرتاح البال سعيد الفؤاد لماذا لأن عطاءه عند ربه أعظم من هذا العطاء فلماذا يأسف ولماذا يحزن فإن ربه قد عطاه الكوثر إذن قلبه لم يتعلق أبدا بالدنيا بل تعلق بعطاء ربه تبارك وتعالى ثم انظر إلى هذه الآية إن أعطيناك الكوثر ما قال إن أعطيناك الملك لأنه لو قال أعطيناك الملك لم يكن في ذلك فائدة وما كان الأمر غريبا لأن الملك قد أوتيه أناس قد لا يستحقونه لو قال إنا عطيناك الملك لدخل النبي صلى الله عليه وسلم في ضمن تلك القائمة من, من ملوك الأرض الذين ملأوا الدنيا من عرب وعجم وكفار ومسلمين وأبرار وفجار وبيض وسود بين ملوك الحبشة وفارس والعراق وأفريقيا والجزيرة العربية والروم وغيرها من الأمم لأن هؤلاء إذا ماتوا زال ملكهم لكن الله عز وجل حبى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الكوثر لأنه لا يزول ولا يحول لأن عطاء الآخرة ليس إلى زوال بل هو إلى بقاء قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنا أعطيناك الكوثر عطية من عند الله لا يشبهها شيء كما أنه لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البسيط إن أعطيناك الكوثر وهنا وقفة أيها الأخياء لأنبه على مسألة مهمة قد تشكل على بعض الأحباب من السامعين حضورا أم غيابا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الكوثر نهر في الجنة كما في حديث أنس السالي في ذكره من حديث في رواية مسلم وابدود والنسائي لكنه ذكر أن الرجل من أمته يختلج يعني يقططع ويسحب فلا يشرب من هذا النهر فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أمتي يقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فها هنا إشكال كيف يكون النهر في الجنة ثم يحرم منه إنسان دخل الجنة لأن الأصل أن الإنسان إذا دخل الجنة لا يحرم الخير لا سيما هذا الكوثر لأن هذا العطاء خاص لمحمد صلى الله عليه وسلم ولكن لما كان محمد رحمة للعالمين ولما كان رحمة خاصة لهذه الأمة نالت أمته هذه الكرامة بسبب نبيها فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وزه خير الجزاء وأوفره خير ما يجازي نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته هذا الإشكال زائل بحمد الله فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه نهر وذكر أنه حوض والرسول عليه الصلاة والسلام أعطي حوضا من عند الله في عرصات القيامة في أرض المحشر يوم أن تدن والشمس من رؤوس الخلائق قد رميل ويعرق الناس يعرق الناس عرقا عظيما فمنهم من يبلغ عرقه كعبيه ومنهم ركبتيه ومنهم حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما بحسب بعده وقربه من ربه وبحسب طاعته ومعصيته هنا إذا عظم العطش وعظم وكبر الهم والغم والكرب يتوجه الناس إلى أنبيائهم فمن كان مؤمنا بنبيه موحدا متبعا لشريعته شرب من حوض نبيه لأنه كما ثبت في سنن الترمذي أن كل نبي له حوض وأن أكبر حوض وأعظم حوض وأكثر واردة على الأحواض هو حوض محمد صلى الله عليه وسلم يتوجه الناس إلى أنبيائهم فتقبل الأمة على نبيها الجمع بين الروايات ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري أنه قال والحوض في عرصات القيامة وأصله من الكوثر فالكوثر نهر في الجنة يصب في الحوض والدليل على ما قاله ابن حجر ما ثبت في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والكوثر يصب إلى الحوض هكذا صراحة قالها عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ والكوثر يصب إلى الحوض وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة والميزبان من نهر الكوثر هو النهر أين في الجنة أين يصب؟, يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة وسمي حوضه صلى الله عليه وسلم كوثر باعتبار اصله. لأنه متصل بهذا النهر في الجنة فلا اشكال. من سيشرب منه من كان مؤمنا موحدا متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بحذافرها أما الذي سيزاد عنه وأما الذي سيقصى عنه وأما الذي سيطرد عنه وأما الذي سيختلج يختلج أي يقتطع ويسحب وتسحبه الملائكة ويضح حاله والعياذ بالله ويظل في هذا الغم ويستمر في هذا الغم ويكبر عطشه وضمؤه وعناءه هو الذي كان بعيدا عن السنة هو الذي أحدث في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه إنهم أهل البدع والأهواء الذين زادوا وأنقصوا في الإسلام وبدلوا وغيروا وخالفوا شريعة الله وشريعة محمد بن عبد الله صلى وسلم عليه الله انهم أعداء السنة الذين عادوا محمدا في هذه الدنيا وعادوا أتباع سنته فاتهموا السنة بأنها وسق وعفن وقالوا إن السنة تخلف ورجعية ما هذا الدين الذي أتيتون به أيها الشباب الملتحون المتعفنون الإرهابيون هؤلاء هم الذين سيقططعون عن الحوض وسيقصون وسيطردون وسيذادون وسيفضحون على رؤوس الأشهاد تسحبهم الملائكة فيعظم عطشهم ويعظم كربهم بل ويتبرأ منهم نبينا صلى الله عليه وسلم كما في بقية الروايات في صحيح مسلم وغيره حينما يقول عليه الصلاة والسلام يا ربي إنهم من أمتي فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك انهم غيروا وبدلوا وحاربوا وامتلأت قلوبهم غيظا وحقدا على هذا الإسلام وعلى هذه السنة وعلى أتباعها فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير بعدي إذن فليعطش هؤلاء وليضمأ هؤلاء وليبقى هؤلاء في الهم والعناء جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر يا له من عطاء عظيم من الله الكريم عطاء لا تنقطع بركته ولا يزول خيره أبدا نسأل الله عز وجل ألا يحيمنا بفضله إنا أعطيناك الكوثر وانتبه لقوله تعالى الكوثر أتى بها بالألف واللام التي تفيد التعريف ولم يأتي بها منكرة ما قال إن أعطيناك كوثر قال إن أعطيناك الكوثر وكأنه شيء معروف تعرفه الملائكة أنه نهر عظيم وعليه خير كثير آنيته الآنية التي يشرب بها كعدد نجوم السماء في كثرتها وتلألئها وبهائها اللون أبيض من اللبن من لبن الدنيا بل لوجه للمقارنة أعطيت لعبادي الصالحين ملاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة آي جزاء بما كانوا يعملون إنا أعطيناك الكوثر فساعد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العطاء ولذلك قال بعدها فصل لربك وانحى فصلي لربك وانحر والفاء هنا سببية يعني كأنه قال بما أننا عطيناك الكوثر إذن عليك أن تخلص لله في صلاتك لربك فلا تصلي إلا لله لا تسل إلا لله لا تركع إلا لله لا تحني هذا الظهر وهذه الرقبة إلا لله هذه الرقبة لا يجوز أن تخضع إلا لله تبارك وتعالى لا تتقطع رأسك إلا لربك لأن من تقطع رأسه في هذه الدنيا لله رفع له هذا الرأس في الآخرة أما من رفعه في هذه الدنيا تكبرا وتجبرا سوف تقصم هذه الرقبة ويقصم هذا الظهر الذي تكبر لأن الله يقول العظمة ردائي والكبرياء إزاري فمن نازعني في شيء منهما قصمت ظهرا فصلي لربك وانحر أي بسبب عطائنا لك لهذا الكوثر صلي لربك صلي لربك وانحر أمر من الله عز وجل لحبيبه المصطفى ومن بعده أن يخلص لله تعالى في الصلاة وأن يخلص لله عز وجل في الذبح شكرا لله سبحانه وتعالى على هذا العطاء كما قال جل شأنه قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فصلي لربك وانحر شكرا لربك عز وجل على هذا الكوثر عليك أن تصلي لربك وتنحر لربك دون سواه جل وعلا فصل لربك وانحر قال أهل العلم وفي الآية دليل على أن النحر عبادة يتقرب بها إلى الله لأن الله أمر بها هذا من وجه الوجه الثاني لأنه قرنها بالصلاة فصل لربك وانحر فلا تجوز الصلاة إلا لله خلافا لما كان عليه المشركون ولا أجوز الذبح إلا لله خلافا لما كان عليه الكافرون الذين قال الله في حقهم وهو ينهانا تبارك وتعالى على عن أن نأكل من هذه الذبائح ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإنه لفسق حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الآية فصل لربك وانحر والفعل هنا وانحر وما قال واذبح قيل إن هذا على سبيل التغليب والقيد الأغلبي لا مفهوم له عند علماء الوصول وقيل لما كان المقام مقام شكر ولما كان المقام مقام عطية عظيمة ينبغي شكرها شكرا كبيرا أمر, النبي أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن, أن ينحر البدن والإبل لأن البدن والإبل أعظم حجما من الشياه ما قال فصل ربك واذبح قال فصل لربك وانحر ولذلك امتثل محمد عليه الصلاة والسلام أتدرون كم نحر في حجة الوداع نحر مئة بدنة مئة ناقة تعدل سبعمائة شهر ويذهب بعضنا فيتحايل ويظل يستفتي حتى يهرب من ذبح الهدي واعلم أن الدماء التي يتقرب بها إلى الله عز وجل ثلاثة ثلاثة أقسام الهدايا وضاحي والعقائق أما الهدايا فهو هدي التمتع وهو الذي يجب على الإنسان إذا أتى بعمرة ومكث ثم أتى بحج أتى بنسكين لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وهو واجب على المتمتع والقارد دون المفرد والمفرد يستحب له استحبابا فقط القسم الثاني الأضاحي والأضحية حكمها عند أغلب العلماء أنها سنة ويرى أبو حنيفة رحمه الله وشيخ الإسلام بن تيمية أنها واجبة وقد استدل بهذه الآية لأن الله تعالى قرن بين الصلاة والنحر فدل ذلك على وجوبها وهذا هو الراجع بل والذي دل على وجوبها ما ثبت في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد ساعة لأن يضحي فلم يفعل فلا يقربن مصلانا من وجد ساعة أيمالا فلم يضحي ولم يفعل نعم فلا يقربن مصلانا القسم الثالث من الدماء التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى على عقائق جمع عقيقة وهي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه وأغلب العلماء على أنها سنة ويرى بعضهم أنها مؤكدة وواجبة واستدلوا بحديث سمره الذي فيه كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمع هذه ثلاثة أقسام من أنواع الدماء فصل لربك وانحر والنحر في الأصل خاص بالإبل والنحر هو طعن الإبل في الوهدة التي توجد في أصل العنق بين عنق البعير وصدره وهدة كالعضلة هكذا يطعن فيها البعير طعنا بعد تسمية الله ويحرك ويخلل المكان لأن هذه هي السنة والسنة أن تنحر الإبل قائمة معقولة رجلها اليسرى لأن الله قال فإذا وجبت جنوبها فكلوا, فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فدل ذلك على أنها تنحر قائمة فإذا وجبت سنوبها إذ سقطت جنوبها ولأن نحر الإبل أيسر في إماتتها وأريح لها لأن أعناقها طويلة ورؤوسها وموضع ذبحها بعيد من قلوبها فلو ذبحت الذبحا كبقية البهائم لتعذبت ولذلك كانت السنة والحكمة أن تنحر نحرا ولذلك لو نحر البعير فإنه يموت أسرع من موت الشات والبقرة مع أنه أكبر حجما لأنه ينحر نحرا لقرب قلبه من هذه الوحدة. فصل لربك وانحر أما النحر في غير البهائم فقد نص عليه بعض أهل العلم وأنه جائز لكنه مقيد بما لو قطعت, قطعت الأوداج إذا قطعت الأوداج بالنحر فلا بأس أما إذا طعن الحيوان في رقبته غير البعير وخرج دم يسير ولم تقطع الأوداج فإنه حرام وميته فلابد من قطع الأوداج أي العروق وهي الأوردة التي تحمل الدم الأحمر الكثير فصل لربك وانحر ينبغي عليك أن تخلص لله عز وجل في صلاتك وذبحك فلا تذبح إلا لله لأن من ذبح لغير الله سبحانه وتعالى فهو ملعون وهو مشرك ومعرض نفسه إلى الخلود في النار وبئس القرار لأن الذبح لغير الله شرك أكبر وذنب لا يغفر فصل لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين جاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله وأيا كان هذا المذبوح له سواء كان هذا المذبوح له نبيا أو رسولا أو وليا أو جنيا أو حاكما أو محكوما أيا كان إذا ذبحت الذبيحة لغير الله سبحانه فإنها حرام وسحت وميتة وصاحبها ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله لأن الإنسان إما أن يذبح لله تبارك وتعالى وإما أن يذبح لغير الله وهناك قسم قد يذبح لغير الله لكن يذكر اسم الله عليه إذا أراد الإنسان بذلك مثلا ان يشكر الله تبارك وتعالى لا نعمة من النعم على تمام البيت مثلا او على قدوم مسافر غائب او ما اشبه ذلك بشرط ان لا يذبح ذلك على عتبة البيت بنية طرد الجن والشياطين لان هذه عقيدة فاسدة فالذبح اذا كان للولي او للجني او للنبي او لأي كان دون الرب العلي فهو شرك اكبر ومن ذلك ما يفعله بعض الناس حينما يقدم عليهم, يقدم عليهم معظم وسلطان يخرجون على قوارع الطرقات بالذبائح فإذا مرقل هكذا ذبحها وتركها تركها ذهب هذا مما أهل به لغير الله وهو حرام ونجس ذبحها وتركها تعظيما لمن؟ لهذا السلطان ولهذا المعظم أما إذا نزل سلطان أو عظيم أو من ذوي الجاه والسلطان والعلم أو عزيز عليك وأردت أن تكرمه بأن تذبح له ذبحة فهذا لا بأس به لا بأس إذا أردت أن تكرمه لياكل منها والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح المسلم لما ذهب إلى الرجل الأنصاري قام رضي الله عنه ذهب الحبيب المصطفى مع صاحبيه أبي بكر وعمر فقام الأنصاري فذهب إلى مربض الغنم فاخذ شاتا فقال عليه الصلاة والسلام إياك والحلو إياك والحلو فذبح له شاتا ثم شويت للنبي صلى الله عليه وسلم وأكل حتى شبع والدليل أيضا قصة الصاب بن جثامة حينما مر النبي عليه الصلاة والسلام به في حجة الوداع ذهب كان رجلا عداء سباقا صيادا ذهب فركض فأتى له بحمار وحشي وذبحه قال هاك يا رسول الله تعظيما له إجلال قال رد قال إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم لأن المحرم لا يأكل الصيح فصل لربك وانحر فالذبح لا يجوز إلا لله الوحد الديان لأنه عبادة لا يجوز حتى ولو ذكر اسم الله عليه حتى ولو قيل باسم الله هذا للسيد فلاني هذا للولي السيد فلان فهو شرك أكبر حتى ولو ذكر اسم الله الحكم ليس متعلقا بما لو لم ذكر اسم الله لم يذكر اسم الله عليه المقصد هذا انسان يذبح يقول باسم الله ويتقرب إلى الولي بالذبح مشرك مشرك شركا أكبر ملعون على لسان النبي عليه السablesmor حتى وإن حقرت هذه الذبيحة لأن الحديث مطلق وعام لعن الله من ذبح لغير الله حتى ولو كانت دجاجة أرنب قنفذ بقرة بعير بل حتى ذبابة حتى ذبابة نعم اسمع إلى هذا الحديث الذي خرجه أحمد في المسند وهو حديث حسن الإسنان عن طارق بن شهاب الرضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل رجل النار في ذباب في قال العلماء السببية يعني بسبب ذباب كما قال صلى الله عليه وسلم في المرأة التي حبست الهرة فلم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض عليها عليه الصلاة والسلام في حقها دخلت امرأة النار في هرة ما معنى في بطن الهرة يعني بسبب الهرة لأن الفي في اللغة العربية قد تأتي سببية يعني بما بسبب بمعنى بسبب دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب الذباب عرفتم ما هو؟ من أحقر المخلوقات ومن أصغر الحشرات فقال وكيف ذاك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم مر رجلان بقوم عندهم صنم يقربون إليه القرابين لا يمر بهم أحد إلا أمروه بأن يقرب له شيء فمر الرجلان فاخذ الاول قالوا قرب قال ما ما قالوا قرب حتى ذبابه فقرب ذبابا فتركوه فلما عاد مات فدخل النار ذباب قربه ثم اخذ الثاني قالوا قرب قال ما, ما قالوا قرب. قال ما كنت لاقرب شيئا لاحد سوى الله عز وجل فقتلوه فدخل الجنه دخل رجل الجنة النار في ذباب ودخل الجنه في ذباب بل اسم ايضا وهذا ايضا من يعد من ردي الشبه على أولئك المتصوفة الذين يدعون إلى عبادة القبور وتعظيم الأضرحة وأصحابها وربما كان الواحد منهم مفتيا لبلد عربي وهو من الغلات يدعو إلى التصوف وإلى التبرق وإلى الزردة وإلى ما أشبه ذلك من هذه الخزعبلات الشركيات التي تخرج الأمة من دينها والعياذ بالله اسمع لهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح لله حتى ولو كان الذبح لله في مكان يشترك فيه بالله كما في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث ثابت بن الضحاق رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانا وبوانا قال العلماء مكان بين مكة والمدينة نذر وعد أن يذبح أن ينحر إبلا بهذا المكان فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الموانا هل هي منتفية؟ قال قال هل فيها وثن من أوثان الجاهلية قال العلماء والوثن كل ما عبد من دون الله من قبر أو حجر أو شجر كل هذا يصدق عليه أنه وثن لا يسترد في الوثن أن يكون منحوتا باليد أفيها وثن من أوثان الجاهلية قال لا قال هل, فيها هل كان فيها عيد من أعياد المشركين قال لا قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء في نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم وهنا قال العلماء هذا من باب سد الزرائع من باب سد الزرائع أن الإنسان إذا نوى التقرب إلى الله وذبح لله في مكان يشرك فيه بالله سوف يحدث بذلك فتنة لأن الناس سوف ينظرون إليه ماذا سيقولون هو يذبح للولي فيتبعون خاصة إن كان من المتبوعين من أهل العلم والدعاة ثم إنه إقرار لهؤلاء المشركين إقرار لهم على هذا الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر فليتق الله أولئك وليخلص العبادة لله سبحانه وتعالى وإذا أرادوا أن ينذروا الوعدة فليجعلوها لله جل وعلا لا للولي الفلاني ولا للولية الفلانية إذا أرادوا أن يذبحوا ذ... فليكن ذبحهم لله الواحد الأحد وهل أرسل الرسل وأنزلت الكتب وجردت السيوف وقامت سوق الجنة والنار إلا من أجل التوحيد الخالص لله الواحد الديان فصل لربك وانحر فلابد أن يكون النحر لله ولا يجزئ لغيره ولا يقع إلا جيفة محرمة ميتة لا يجوز أكلها لا من قبل الذي ذبحها ولا من قبل غيره يتركها لأن حكمها كحكم الخنزير حتى ولو كانت في الأصل حلالا من الابل أو البقر أو الشياة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر استدل الإمام ابن كثيرا رحمه الله بهذه الآية على أنه يجب تقديم صلاة العيد الأضحى على النحر واستدل بحديث الرواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا أو نسك نسكه أي ذبح ذبيحته فقد أصاب نسكنا من صلى صلاتنا ونسك نسكه فقد أصاب نسكنا ومن نسك نسكه نسك نسك نسك بعد الصلاة فإنها لا تز أو كما قال فقام أبو بردة نعم؟ من نسك قبل الصلاة ثم صلى ما أزأته فقام أبو بردة بن نيار قال يا رسول الله هذا يوم يوم يشتهى فيه اللحم وقد ذبحتها قبل الصلاة قال الشهت كشات لحم فمره أن يعيد مكانها ذبيحة أخرى فقال, فقال أبو بردة يا رسول الله ليس لي إلا عناقا العنز الصغير الذي بين الثلاث والأربعة أشهر قال إنه ليس لي إلا عناقا وهي أحب إلي من شاتين أتزئ عني قال تزئ عنك ليس له غيرها قال تزئ عنك ولا تزئ عن أحد بعدك فذبحها رضي الله عنه مكان الذبيحة التي ذبحها ولذلك لو نحر الإنسان أو ذبح قبل الصلاة فذبيحته ذبيحة لح ولا تصح أن تكون أضحية أو نسك فصل لربك وانحر ثم قال بعدها إن شانئك هو الأبتر وهذا هجوم كاسح ورد ماحق ساحق لكل من ثبى النبي صلى الله عليه وسلم ولكل من عاده إن شانئك شانئ اسم فعل من الشناءان والشناءان هي العداوة والبغض قال تعالى ولا يجرمنكم شناءان قوم على أن لا تعدلوا يعني لا تدفعنكم عداوة قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو للتقوى فشنئة يعني أبغضة إن شانئك أي مبغذك هو الأبتر الأبتر على وزن أفعل من صيغ التفضيل من بتر يبتر بترا والبتر هو القطع ولذلك يسمى السيف سيف باتر أو سيف بتار ومنه كتاب الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشراء يعني السيف القطع ومنه رجل يده مبتورة يعني مقطوعة فالبتر هو القطع في اللغة العربية إن شانئك هو الأبتر المعنى إن مبغضك يا محمد هو المقطوع هو المقطوع ذكره ونسله وأثره وعمله لا بركة فيه ولا دوام لسعيه بل سعيه في ظلال وعمله في, في وبال وأمره في تباب والعياذ بالله أما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم فإنك فإن ذكرك باقٍ وإن مات أولادك فإن ذكرك عاطر وذكرك باق إلى يوم القيامة قرن نسمك باسم ربك يذكر اسمك على كل المنائر وعلى كل المنابر وعلى كل الصوامع وفي كل الجوامع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أما أنت يا محمد فإن الله عز وجل قد أوجب شريعتك على كل رقاب العباد وقد خلت ذكرك إلى يوم التنات فصلى الله وسلم وبارك عليه إلى يوم الميعات كما قال حسان بن ثابت يثني على النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وأنشد أغر عليه من الله خاتم للنبوة أغر عليه للنبوة من الله خاتم يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن, المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم إن شانئك هو الأبثر يا له من رد عنيف يا له من رد كاسح ماحق ساحق لكل مبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد اجتملت هذه السورة على وجازتها وجوها من البديع والبيان وهذه فوائد السورة البلاغية الفائدة الأولى البلاغية ضمير التعظيم الذي صدرت به هذه السورة المباركة <تسوح> <تسوح> لتعظيم المعطي جل وعلا إن أعطيناك الكوثة <تسوح تسوح> <تسوح> ومن فوائد السورة البلاغية التوكيد <تسوح> الذي يقوم مقام القسم لأن أصل إنا, إنا بالمجد إنا ونحن ومن فوائد السورة البلاغية تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العطية إن أعطيناك ومن فوائد السورة البلاغية المبالغة في قوله الكوثر ومن فوائد السورة البلاغية إضافة التشريف والتكريم إضافة التشريف والتكريم في قوله سبحانه فصلي لربك وهذه إضافة تشريف وتكريم وهي الربوبية الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائدها الحصر في قوله إن شانيك هو الأبتر ومن فوائدها المطابقة بين الكوثر والأبتر فالكوثر الخير الكثير والأبتر المقطوع من كل خير فانظروا أيها الأحباب إلى هذه السورة على وجازدها تناولت جميعا أو أكثر وجوه البديع والبيان والبلاغة فسبحان منزل هذا القرآن واحتوت هذه الصورة على كثير من الفوائد أيضا أول فائدة نستفيدها من هذه الصورة المباركة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله جل وعلا حيث أنه يتولى الدفاع عنه والرد عليه فيالى قرة عينه ويالى سعادته صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبهذا الدفاع الإلهي يقول عقب ابن ابن ابي معيط او ابو جهل او كعب ابن الاشرف او العاص ابن وائل او غيره من الكفرة الفجرة انه ابتر مقطوع الناس الانتظر حتى يموت لينقطع ذكره فيرد الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ويدافئ عنه ويبكت هؤلاء الكفار الفجار كرامة من الله ومكانة عالية عند النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه مكانته عليه الصلاة والسلام ومن فوائد السورة من ومن فوائد السورة أيضا عظمة هذه العطية من رب البرية عز وجل لأن الله قال أعطيناك مقل أعطيتك أعطيناك بضمير الجمع فدل ذلك على عظمة على تعظيم هذه العطية والاحتفاء بها والاهتمام بها ومن فوائد السورة أن الله عز وجل عطي أن الله تعالى عظيم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ومن ذلك عطاؤه لذلك يأتي بضمير الجمع إن... ويستفاد من هذه السورة أن عطاء الآخرة خير وابقى من عطاء الدنيا لأن الكوثر نهر في الجنة والجنة لا يعدلها شيء بل موضع سوط فيها خير من الدنيا وما فيها موضع صوت صوت أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم موضع الصوت كم يأخذ الصوت من المكان خط موضع صوت أحدكم في الجنة خير له من الدنيا وما فيها لو كانت هذه الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق منها كافرا شربة ماء لا تعدل شيء فهي جيفة ليس لها قيمة لو كان لها قيمة ما سق الله عز وجل منها الكفار الماء فضلا عن الطعام والشراب وبقية اللذائث ومن فوائد السورة سعادة النبي صلى الله عليه وسلم الغامرة بالإنزال عليه هذه السورة لأنه سعد بها حيث أنه قال إنه أنزلت علي آنفا سورة متبسما مبتهجا من شرح الصدر قرير العين عليه الصلاة والسلام ومن فوائدها أيضا سعادة النبي صلى الله عليه وسلم وفرحته الغامرة بهذا النهر الذي أعطيه ليس لنفسه بل لأمته ليس لنفسه فقط بل لأمته التي علم صلى الله عليه وسلم أنها ستحتاج إلى هذا النهر لأنها ستضمأ وتعطش ففرح صلى الله عليه وسلم لنا فاللهم اجزه خير الجزاء وأوفره ومن فوائد هذه, هذه السورة أن هذا النهر نهر عظيم لأن الله سبحانه وتعالى ذكره بألفلام المعرفتين الكوثر ما قال كوثرا ومن فوائد السورة المباركة أن هذا النهر عليه خير كثير فهو اسمه كوثر وعليه خير كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث عليه خير كثير ومن فوائد السورة وجوب إخلاص العبادة لله الواحد القهار في قوله فصل لربك وانحر ومن فوائد السورة وجوب إخلاص النية لله سبحانه في الزبح والنحر فلا أجوز الذبح والنحر إلا لله الواحد الأحد وانحر ومن فوائد السورة أن الله تعالى إذا أنعم على العبد بنعمة ينبغي أن يعمل كل شيء من أجل أن يكون شاكرا لربه عليها لأن الله قال فصل لربك وانحر والفا كما قلنا للسببية يعني بسبب أعطائنا لك هذا الكوثر أخلص العبادة لله والنحر له <تصفيق> ومن فوائد السورة المباركة أن النحر عبادة يتقرب بها إلى الله ينبغى أن تكون لله الواحد الأحد ويستفاد من هذه السورة مكانة الذبح في الإسلام فلقد قرن بالصلاة بعمود الإسلام ويستفاد من هذه السورة أن من أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات الذبح فإذا أراد الإنسان أن يشكر ربه سبحانه وتعالى فليشكر ربه بكثرة الصلوات والاستغفار ولا بأس أن يذبح ذبيحة يتقرب بها إلى الله ويفرق لحمها على الفقراء والمساكين أو على طلبة العلم أو ما أشبه ذلك من المستحقين لكن لا يقول أن سوفرقها على الفقراء الموجودين في في الفلاني الذين يقفون على باب الزاوية لا يصلح هذا لأن النية هنا مشوبة بشرك لأنه نواءا ينفع زوار هذا الولي يعني يريد أن يتقرب لهذا الولي إذن هو شرك ومن فوائد السورة المباركة أن مبغض النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع الخير مقطوع الأثر مقطوع النسل حتى وإن كثر أولاده وقوي عتاده وكثرت أمواله فإن أمره إلى زوال وإن أمره إلى انتهاء فسوف ينقطع ذكره ويفنى أثره ويلعنه التاريخ لأنه أبغض سيد الإنسانية وإمام البشرية ووالله ان العقل مع النقل إن العقل الصحيح مع النقل ليجبان حب محمد صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي كان أمة في إمام أمة في رجل والذي اجتمعت فيه جميع مناقب الخير ومكارم الأخلاق وسجايا الخصال فهو صلى الله عليه وسلم الذي اتصف بجميع الأوصاف المحمودة وهو صلى الله عليه وسلم الذي نجى به الله عز وجل هذه الأمة من وهدتها نجاها وأخرجها به من الظلمات إلى النور فلقد فتح الله سبحانه وتعالى به أعين عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا أخرج هذه الأمة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد أخرجهم من ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة أخرجهم من جور الأديان أخرجهم الله تعالى بهذا الرسول الكريم من جور الأديان إلى عد الإسلام ولو كان الطهر في جسد يتمثل لكان جسده صلى الله عليه وسلم ولو كان النبل والفضيلة والشرف في وجه لكان وجهه صلى الله عليه وسلم ولو كان الكرم والعطاء والشهامة والرجولة والصدق والصبر والعفاف والعفة يتمثل كل ذلك في أركان كانت أركانه صلى الله عليه وسلم فمن أبغض هذا النبي الكريم ومن شنئ هذا الرسول العظيم فهو المبتور المبتوع الملعون الذي تلعنه الدنيا وتلعنه الملائكة ويلعنه الرب تبارك وتعالى ويلعنه الناس إلى يوم قيام الناس لرب الناس جل وعلا إن شانئك هو الأبتر إي والله يا حسرة على تلك العقول المتعفنة يا حسرة على تلك العقول التي أظلمت وظلت في سراديب الكفر والضلال يا حسرة على تلك العقول التي تستهزئ بالسنة وأهلها يا حسرة على تلك العقول التي هجرت سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأعرضت عنها إن أصحاب هؤلاء العقول هم المبتورون المقطوعون المخذولون الخاسرون الملعونون في الدنيا والآخرة فإياك أن تكون ممن هجر سنة محمد عليه الصلاة والسلام وإياك أن يقع في قلبك شيء من بغض أولياء الله ومن بغض أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه سوف يكون حالك كحال عقبة بن ابي معيط وكحال ابي جهل وكحال كعب بن الاشرف وكحال العاص بن وائل الذين قال الله في حقهم ان شانئك هو الابتر ان مبغضك هو الاقطع وهؤلاء قد رحلوا الى الله ومضوا الى الواحد الديان فسبهم التاريخ ولعنتهم البشرية وتفل عليهم الدهر لانهم عادوا الله ورسوله ولانهم قالوا هذه الكلمة العفنة والجزاء من جنس العمل في الوقت الذي رفع فيه ذكر محمد عليه الصلاة والسلام رفع على المنائر والمآذن وفي المساجد والجوامع والمنابر ولن ينقطع ذكره وأثره صلى الله عليه وسلم ولم تعرف البشرية قاطبة رجلا حفظت حياته بحذافرها بأيامها ولياليها وحفظت حياته كلها في سفره وحضره في خلوته وجلوته في ملبسه في مأكله في مشربه في صفاته الخلقية والخلقية مثل حياة محمد صلى الله عليه وسلم وما نعلم أحدا دونت حياته وأقبل العلماء من كل حدب وصوب يدونون ويعفظون من علماء الحديث والسيرة والتاريخ ينقبون عن الحديث الصحيح ويجردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم من كل سقيم ويدونون مثل حياة محمد صلى الله عليه وسلم فقلوا لبالله رجلا اعظم من هذا الرجل ليأتي كافر فاجر ليتهمه بالارهاب او ليقول انه شهواني او ليقول لحيته لحية عفن قطع الله ذلك اللسان اخرص الله ذلك اللسان اشل الله تلك الاركام جعل الله عز وجل عبرة من عاد محمدا ومحمدا وأصحابه وأتباعه إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به وأن نمدح عفلقا إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به وأن نمدح عفلقا إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر الأيم وأطرق أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف بالهوى وتزندق أو كان إرهابا دين نبينا؟ ام كان حقا بالكتاب مصدقه والله ان القلب ليسقط وإن الدم وإن لا يسقط وان الدمعه لا انهمر وان لا ترتعش يوما ان يقف الانسان امام هذه الحجره ليشعر بحقاره نفسه وبعظمه هذا المقام صلى الله عليه وسلم ان شانئك هو الابتر لكم أن تنظروا إلى هؤلاء الملاحدة والزنادقة لكم أن تنظروا إلى كل زنديق وملحد كيف هو منبوذ كيف هو خسيس حقير كيف هو يعيش في هم وغم منتكس الفطرة مرتكس الإرادة يقول أمره إلى الانتحار وإلى الخزي والعار لأنه أبغض محمدا صلى الله عليه وسلم تنكب هذا الطريق الذي رسمه الحبيب المصطفى لهذه البشرية من أجل أن تسلكه حتى تسعد في الدنيا والآخرة ومن فوائد السورة المباركة أن حبه صلى الله عليه وسلم من تمام الإيمان ودليل على كمال الإيمان في القلب نعم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم أي لا يكتمل إيمانه حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ويوم قال عمر يا رسول الله والله إني لا أحبك أكثر من مالي وولدي قال لا يا عمر لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي قال والله إنك لا أحب إلي من نفسي التي بين جنبي قال الآن الآن كم للإيمان به نجين من النار حقه أعظم من حقوق الأب والأم نفديه بالأرواح وبالأنفس نفديه ونفدي دينه ونبذل الغالي والرخيص لاجل إعلان رايته والدفاع عن شريعته والذب عن سنته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم فكلما ازداد الإنسان حب لرسول الله كلما كم لك إيمانه ولكن معيار الحب الاتباع لا الابتداء معيار الحب التأسي معيار الحب أن يسأل الإنسان عن الصغير والكبير في السنة سنة نعم أفعلها غير سنة أطردها لا أفعلها يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم لم يصدق من ادعى المحبة لله ولم يتبع رسول الله كما ادعى ذلك نصارى نجران وغيرهم قالوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه يدعون نحن نحب الله ايه قال. الله. نزل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم تحب الله أنت اتبع رسول الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفر الرحيم فالسنة السنة أيها الشباب أيها المسلمون استمسكوا وتمسكوا عليها بالنواجد في الظاهر والباطن في العقيدة والعبادة والمعاملة والآداب والأخلاق لا في الظاهر فقط ولا في الباطن فقط أيضا لا يزدر شيء من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخذنا هذه الفائدة من مفهوم المخالفة إذا كان شانئ الرسول صلى الله عليه وسلم ومبغضه أبتر فإن محبه ليس بأبتر ولذلك يتفرع عليه فائده أيضا أن الإنسان كلما اشتد بغضه لمحمد عليه الصلاة والسلام كلما كان اقطع وابطر في ذكره انظر الى الذين ابغضوا رسول الله هل بقي ذكرهم بالله هل دوين كلامهم كلامهم لغ من الحديث زور من المقال علمهم نجس ركس عليهم ماذا حصلوا من هذه الدنيا اخترعوا الاختراعات اكتشفوا الاكتشافات ثم ماذا بعد ذلك ثم ماذا انتهى امرهم لكن محمد صلى الله عليه وسلم بقي ذكره وسوف يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وكذلك الذين يتبعون سنته انظروا إلى علماء السنة انظروا إلى خ... الذين خدموا السنة كيف أن ذكر... ذكرهم عطر وكيف أن الثناء عليهم طاهر وكيف أن الناس يمدحون سيرتهم ويترحمون عليهم انظروا إلى هذا الذي حفظ حديث رسول الله كيف دوين كلامه وكيف سجل كلامه وكيف طبعت كتبه وكيف ترحم عليه وكيف ذكر بخير في الدنيا والآخرة انظروا هذا دليل على أن الفريقين على أن الفريقين كلاهما على طرف نقيض فريق في الجنة وفريق في السعير فريق في السعادة وفريق في الشقاء إن شانيئك هو الأبد وكذلك يتفرع على هذه الفائدة أن الإنسان إذا أراد أن لا يكون أبتر في هذه الدنيا وأن لا يقطع ذكره فليلزم هذا الدين وليستمسك بسنة سيد المرسلين وليعظ عليها بالنواجد وليعظ عليها بالنواجد ويستفاد منها أيضا أن أكثر العلماء الذين يثنى عليهم خيرا ويبقى ذكرهم إلى الأبد أكثر من غيرهم هم علماء الحديث الذين خدموا السنة هل فيه منبر في الدنيا لا يذكر فيه الإمام البخاري تسمعون منبر لا يذكر فيه الإمام البخاري آتوني منبر لا يذكر فيه الإمام البخاري في الجمعة هل تسمعون منبر لا يذكر فيه مسلم تسمعون منبر لا يذكر فيه أبو داود والترمذي وأحمد والصنعاني والبزار وبن ماجه والنسائي هل فيه منبر معتبر الآن قائم على الكتاب والسنة لا يذكر فيه الألباني هل في هذا دليل على أن الذي يخدم السنة يرفع الله شأنه يرفع الله ذكره يعل الله عز وجل قدره على قمم الجبال وإن أراد له المريدون أن ينكسوه وأن يخذلوه فإن الله عز وجل يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر أكثر من الفقهاء الفقهاء لهم شأن والمفسرون لهم شأن لكن شأن المحدثين شأن آخر إنهم خدمة سنة رسول الله أقرب الناس من محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة جعلنا الله وإياكمنا يفسح لهم في يوم القيامة يفسح يقبل الناس في المعشر ثم يقال هؤلاء الذين دافعوا عن الشريعة حافظوا السنة ذادوا. ذبوا عن الشريعة أعلنوا السنة استمسكوا بها افسحوا لهم افسحوا اخترب أن تلعق بأن تشرف جعلن الله وإياكم منهم بمنه وكرم كما جاء ذلك في بعض الآثار الصحيحة معاذ بن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام حافظوا للحديث قال النبي الإستاذ والسلام فيه يحشر أمام العلماء برتوة بخطوة وهم خلف العلم العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم طالب العلم فاستبشروا فا استقبلوه بحسن الاستقبال كما قال عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين دافعوا عن السنة بل جاء في حديث نواه الترمذي وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغربة غربة الدين ذكر غربة الدين وأن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا والله باتت بات الدين اليوم غريبا ربما أكثر من غرابته في بدايته من قبل أهله صارت السنة بدعة والبدعة سنة صار الحق باطلا والباطل حقا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أقوامه يستمسكون بالسنة وهم غرباء في أقوامهم قال صلى الله عليه وسلم أجرهم بأجر خمسين منكم إي والله حديث خرجه الألباني في الصحيحة أجرهم بأجر خمسين منكم قالوا كيف يا رسول الله قال لأن هؤلاء استمسكوا بسنة يوم الغربة وسمى صلى الله عليه وسلم هذه الأيام بأيام الصبر سمها بأيام الصبر فالصبر الصبر أيها الشباب قال صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحور اصبروا نحن في زمن كله فتن كله عداء لهذا الإسلام الكل اتحد لعداوة هذا الدين لمعاداة هذه السنة وأهلها فما علينا إلا بالصبر علينا أن نصبر وأن نصابر وأن نستبر حتى نلقى رسولنا صلى الله عليه وسلم على حوضه نسأل الله سبحانه باسمه الأعظم الذي إن سئل به آطى وإن دعي به أجاب أن يجعلني وإياكم من المحبين لرسول الله قولا وعملا وأن يجعلني وإياكم من المتمسكين بسنته وأن يميتني وإياكم على التوحيد والإيمان والسنة وأن يجعلنا وإياكم من أهل السنة في الدنيا والآخرة وأن يحشرنا وإياكم تحت لوائه وفي زمرته وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا وأن لا يفرق بيننا وبين حبيبنا المصطفى حتى يدخلنا مدخلة اللهم يا ربنا نحن عبيدك نحن على وعدك وعهدك ما استطعنا نبوء لك بنعمك علينا ونبوء لك بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم يا ربنا أنت خلقتنا وأنت رزقتنا وأنت تميتنا وأنت تحيينا الأمر أمرك والخلق خلقك والعباد عبادك والمشيئة مشيئتك. والإرادة إرادتك اللهم يا ربنا وكما آمنا بحبيبنا المصطفى ولم نره وحرمنا رؤيته في هذه الدنيا فلا تحرمنا منه يوم أن نلقاك اللهم لا تحرمنا منه اللهم لا تحرمنا وجهه ولا خطابه ولا تحرمنا ولا, ولا وعذنا اللهم من فراقه اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله اللهم ارزقنا جواره في جنات النعيم اللهم ارزقنا جواره في جنات النعيم يا خير مسؤول ويا اكرم مأموم يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين